انا عايز امنع نفسي بنفسي نفسي الصعب ادوس على ياسي عايز أعمل نفسي بنفسي نفسي حاصل سيري نابع من تفكيري لازم اشقى علشان أبقى وعمري ما في باب غيري أنا ما أقدرش أعيش على الهامش ولا يا إنسان ناجح إزاي ألبسه مش و المستقبل قدامي, <تصفيق> قدامي واضح أنا مش هلبس غير جلبيتي حتى ان كنت فقير مضطر انا مش حلفز غير كلاميكي حتى ان كنت فقير مضطر عمري ما حشتش بتلبك